فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله رَحْمَةً معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف كل من وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وزنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك